فَكَانَ عَاقِبَةَ الْغُمَّاءِ أَنَّهُ مَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْعَادِمِينَ يَا أَيُّهَا الله نفس ما قَدَّمَتْ சும கி إِنَّ இ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَى لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ كَذَٰلِكَ نُّفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا ما نور وحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القد سبحان الله يا من يشركون والله قل الخالق البارئ المصور لقل الاسم